فلا أقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين هذه الآيات كريمات ختام سورة المعارج قال الله تعالى مستنكرا على الكفار عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم بالقرآن العظيم مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتهم ونجاتهم من النار فهو جاءهم بخيرهم وجاءهم بنجاتهم ومع هذا لم يقبلوا هذا من العجائب استنكر عليهم جل وعلا فقال فما للذين كفروا الاستفهام استفام وانتار أي شيء منعهم من اتباعك وطاعتك وطلب الخير لأنفسهم أي شيء منعهم من ذلك إلا الكبر والعناد مع أنهم إنما يجنون على أنفسهم ما للذين كفروا قبلك أي حولك مهطعين أي متفرقين هاربين من سماع ما جئت به هاربين من سماع ما يتبين، كما قال تعالى في الايات الاخر فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفرة فرت من قسوره أيطمع كل امر منهم ان يؤتى صحفا منشرة وهنا يقول فما لهم عن التذكره معرضين أما للذين كفروا قبلك مهطعين مثل قوله فما لهم عن التذكره معرضين كأنهم حمر أي حمر الصيد جمع خمار مراد به خمار الصيد مستنفرة لأن الحمر الصيد اذا جاءها صائد نفرت إذا رات الصائد نفرت فهم يهربون من الرسول كما تهرب الحمر من الصائد فرت من قسوره راهو الصائد هذه طبيعه اهل الكفر والشرك بالله عز وجل مهطعين أي, أي هاربين وقيل مهطعين أي يستمعون القرآن لكن لا لا يتدبرون ولا يعلمون ما فيه لأنهم لا يريدون ذلك فهم يسمعون مجرد سماع فقط وربما يكون قصدهم من ذلك الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن عن اليمين وعن الشمال عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم وعن شماله عزين جمعوا عزه وهي الفرقة وهي الفرقة والقطعة من الناس فهم متقطعون من شدة الفرار تقطعوا تجه إلى جهة لا لشيء إلا لأجل معصية الرسول صلى الله عليه وسلم تكبر عن اتباعه مع ان طاعته واتباعه خير لهم عن اليمين وعن الشمال حزين ثم قال جل وعلا يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم مع هذا الإعراض ومع هذا الاستكبار والإنكار يطمعون في دخول الجنة ويقولون لن تدخلوا الجنة قبلنا فيدعون ليامفسهم أنهم يدخلون الجنة مع هذا العمل القبيح. هكمل يومفسهم دخول الجنة وطمعوا بذلك من غير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وجل هذا على أن كل من طمع في دخول الجنة من غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خاسر كما عليه أولاة الصوفية الذين يزعمون أنه ليسوا بحاجة إلى الرسول وأنهم يدخلون الجنة بدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون الرسول إنما هو للعوام ما نحن فلسنا بحاجه الى اتباع الرسول هذا شبيه بحالة الكفار الذين يطمعون في دخول الجنة من غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أيطمع كل امرئ منهم أي يدخل جنة نعيم ثم نفى سبحانه وتعالى هذا الطمع وابطله فقال كلا الذين ينفي كلا لا يدخلون الجنة وهم على هذه الحالة أدل على أن من مات على الكبر فلا طمع له في دخول الجنة كلا ثم قال جل وعلا إنا خلقناهم مما يعلمون خلقهم الله من أي شيء من الماء من الماء المهين من المني من المني الذي يخرج من أصلاب الرجال فكيف يستكبرون وهم هذا أصلهم هذا أصلهم خلق من مني منه ضعيف مستكره يشبه النخامه الحقاره و, و في الحقارة والمهانة كيف يستكبر من هذا مادته التي خلق منها خلقناهم مما يعلمون هذا رد عليهم في كبريائهم وأطرستهم وقيل انا خلقناهم مما يعلمون هذا رد على من انكر البعث والمشركون والكفار ينكرون البعث ولم ينظروا الى بدايه الخلق وان الله خلقهم الذي قدر على خلقهم مما إن مهين قادر على ان يعيدهم ويبعثهم من باب اولى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل على السماوات والأرض هو العزيز الحكيم ففي, ففي مقتضى النظر أن الذي يقدر على البداية يقدر على الاعاده من باب أولى مع أن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكن هذا من باب هذا من باب النظر العقلي بل إن الذي خلق السماوات والأرض على قوتها وصلابتها ألا يقدر على أن يخلق هذا الإنسان ويعيده لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الناس فهذا من أدلة البعث من أدلة البعث أن, ان الذي قدر على البدايه قادر على الاعاده من باب اولى انا خلقناهم مما يعلمون ما احد ينكر ما احد يدعي انه خلق من غير هذا الماء ابدا كل يقر بهذا يعلمون هذا إلا كانوا يعلمون لو يعلمون قدرة الله في هذا فكيف ينكرون أن يبعثهم الله يوم القيامة ويعيدهم كلا إن خلقناهم ابتداء مما يعلمونه نحن قادرون على إعادةهم من باب أولى. أو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم لا, لا ثم قال جل وعلا فلا أقسم برب المشارق والمغارب هذا قسم من الله جل وعلا بنفسه هو رب المشارق والمغارب والمراد بالمشارق مشارق النجوم كواكب مشارق الكواكب الشمس والقمر والسائر النجوم والمغارب مغارب النجوم مغارب النجوم من العجائب من عجائب قدره الله جل وعلا وقيل المراد بالمشارق والمغارب منازل الشمس السنه كل يوم لها منزله حتى تستكمل المنازل في ثلاثمائه وستين يوما تمام السنه كل يوم تطلع في منزل درجات الفلك تتنقل في بروجها الاثني عشر حتى تتكامل كل يوم لها مشرق كل يوم لها مغرب هذا من العجائب عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى لذلك أقسم برب المشارق والمغارب لأن هذه اعظم من أعظم الآيات وهو لا يقسم إلا بشيء عظيم في سر فلا اقسم برب المشارق والمغارب ولا على أصل اقسم برب المشارك والمغارب لكن جاءت جاء لا مؤكده للتأكيد فلا اقسم برب المشارك والمغارب وقيل إن لا نافية لا أي ليس الأمر كما زعموا اقسم برب المشارق والمغارب فلا إما أنها صله للتأكيد وإما أنها نافية لما سبق أقسم برب المشارق أي احلف احلف فأقسم سبحانه وتعالى مع أنه صادق في قوله من باب التأكيد رب المشارق والمغارب إن هذا المقسم عليه إنا لقادرون لا نعجز عن اعادتهم قادرون على كل شيء لم يقل إنا لقادرون على اعادتهم بل قال إنا لقادرون مطلقا على كل شيء ويدخل في ذلك محل الحديث وهو اعادتهم قادرون على أن نبدل خيرا منهم أن نبدل خيرا منهم منهم الضمير رجع إلى الكفار الذين كفروا قبل كمهطين نرجع عليهم ونبدل خيرا منهم قيل المراد نهلكهم وناتي بي من آخرين أحسن منهم كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقيل المراد أننا نبعثهم اننا نبعثهم على شكل خير من شكلهم الموجود في الدنيا، أجسام قوية ومدارك قوية أقوى مما كانت في الدنيا، على أن مبدلا خيرا منهم. وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين عن ذلك ما نحن بمسبوقين أي لسنا عاجزين عن ذلك أو أنهم يسبقوننا ويفوتوننا بل نحن محيقون بهم قادرون عليهم وهم في قبضتنا وما نحن بمسبوقين ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فذرهم يخوضوا ويلعبوا يعني أنت بلغتهم الرسالة وأقمت عليهم الحجة ولا تملك هدايتهم الهداية بيد الله فالذي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو البلاء عليك إلا البلاء ذرهم لنا نتولى شأنهم. قالوا وهذا قبل أن يفر عن يفرب الجهاد في سبيل الله. هذا قبل أن يفر. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهو مقتصر على البلاغ. أما لما هاجر إلى المدينة ووجد المسلمون والأنصار والقوة، أمر بالجهاد. بعد الدعوة أمر بالجهاد في سبيل الله يخوضوا ويلعبوا زرهم يخوضوا ويلعبوا في دنياهم ويلهوا عن الآخرة ويغفلوا عن الآخرة ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا وأمامهم النار والعياذ بالله والذين شفروا يتبعوا يتمتع... والذين كفروا يتمتعون ويأكلون والنار كما تأكل الأنعام والنار مثور لهم النار مثور لهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثور لهم بالله. مهما طالت أعمارهم ومهما أوثوا في الدنيا من النعمة ومن القوة فإنه سيزول عما قريب فهذا وعيد لهم هذا وعيد لهم درهم وعيد فدرهم يخوض ويلعب حتى إلى بمعنى إلى حتى يلاقوا أي إلى أن يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم القيامة ويوم البعث يوم البعث والنشور لأنه لا بد أن يلاقوا هذا ولا مهرب لهم منه ولا خلاص لهم منه حتى يلاقوا يومهم الذي يعدوه وعدهم الله به على ألسن رسله وهو يوم القيامة والبعث والنشور إنهم لم يخلقوا عبثا ولن يتركوا سدى ابدا يرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون متى يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون بدل من يومهم يخرجون من الأجداث أي من القبور يخرجون من الاجداث اي من القبور يبعثهم الله جل وعلا من قبورهم تنبت اجسامهم وتتكامل ثم ينفخ في الصور النفخه الاخيره ترجع الارواح الى اجسادها ثم يسيرون ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ثم تعاد الأرواح إلى أجسامها ثم يسيرون إلى المحشر ولا أحد يتخلف أو يختفي لا أحد يتخلف ولا أحد يختفي ولا أحد يمكث في القبر هل يخرجون قهرا؟ يخرجون قهرا عليه حتى إن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا تمنى انه بقي في التراب ولا من شدة ما يلقى ويخرجون يخرجون من الأجدف سراعا يمشون سراعا جمع سريع يتجهون إلى المحشر لا يتخلف منهم أحد يكون من الأجداء في السراع كأنهم إلى نصب يوفضون صفة مسيرهم من القبور إلى المحشر كلا الذين يسعون إلى نصب قيل المراد للنصب الصنم لأنهم كان لأن المشيكين كانوا يتسارعون إلى الأصنام أيهم يصل إليها أولا فيتمسحون بها ويتبركون بها ويتقاذفون عليها لأجسامهم فهم يسرعون إلى المحشر كما يسرعون إلى الأصنام ينساقون إن إنسياقا كأنهم إلى نصف وهو الصنم كما قال جل وعلا في المحرمات وما ذبح على النصف وهو الصنم أنهم كانوا يذبحون على الأصنام وهي حجارة يذبحون عليها تقربا إليها كأنهم إلى نصب يوفضون أي يمشون مسرعين وقيل المراد بالنصب العلم الذي يكون للجند يسيرون خلفه كأنهم يسيرون خلف علم يلتفون حوله ولا يتخلف أحد قر نصب يضم النون والصادق وقريه نصب لفتح النون وسكن الصاد والمعنى واحد خاشعه ابصارهم هذه حال حالهم عند المسير خاشعه يعني ذليلة لا ينظرون الى فوق من الذله والخوف خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله كل هذه صفاتهم وهم يمشون إلى المحشر ترهقهم اي تغشاهم الذلة والخزي والعار والعياذ بالله من هول ما يلقون ومن شناعة ما خلفوا وعملوه في الدنيا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون هذا اليوم الذي وصفناه وصفنا حالهم فيه هو اليوم الذي كانوا يوعدونه وكذبوا به اخبرتهم عنه الرسل ولكنهم كذبوا به واستبعدوه استبعادا عجيبا عجزوا الله عز وجل أن يعيدهم وجحدوا هذا اذا كنا عظاما ورفاتا عنا لمبعوثون خلقا جديدا استنكار منهم فهم عجزوا الله عز وجل كذبوا رسله جحدوا البعث والنشور حتى اتاهم هذا اليوم وهم على غير استعداد له وجاءهم ما لم يكونوا يحتسبون فدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فهذه حالهم عياذ بالله كل هذا بسبب أنهم تكبروا عن الحق وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستبعدوا البعث والنشور والجزا والحساب نبعد هذا فماذا تكون حالهم حينئذ صلى الله العافية ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه حصل ووقع كما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فبطل بذلك انكارهم واستبعادهم له وبهذا انتهت هذه السوره العظيمه ما فيها من الايات العجيبه تقرير الرساله وتقرير البعث والنشور تقرير الجزء والحساب فهي سوره عظيما وبيان حالة الإنسان صفات الإنسان إذا لم يهتدي كيف تكون أحواله في هذه السورة من عجائب آيات الله الشيء الكثير لمن يتأمل ويتدبر ويتعظ بايات الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه أجمعين سلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما وجه كون مسبوقين بمعنى عاجزين وجهها كيف ما وجهه مسبوق يعني عاجزين عن, عن, عن بعثهم وإعادتهم نعم هذا معناه مسبوقين أي عاجزين عن بعديهم بعضه وعيادتهم نعم. صل الله عليهم الوالد يقول السائل هل يجوز لولي أمر المرأة أن يمنع من تحت يده من النساء من الزواج من رجل مستقيم بسبب أن الرجل من بلد غير بلد المرأة؟ ربما يكون هناك اعتبارات مستقيم وصالح لكن يكون هناك اعتبارات أخرى تجعل الزواج غير مناسب قد لا يكون من صالح المرأة أنها تكون تتزوج من رجل من بلد آخر تبعد عن أهلها وعن وليها ينظر في مصالحها ما ندري وشي السبب قد يكون أن المصلحة أن الولي لاحظ. أن زواجها من رجل من غير بلدها يحصل فيه مضرر عليها في المستقبل نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم رفع الإصبع عند قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد هو على كل شيء قدير في خاتمة التسبيح والتحميد والتكبير في الذكر بعد الصلاة ما ورد أنه يرفع الأصبع في هذا إنما ورد أنه تعقد الأصابع ليعدل التسليحات تعقد الأصابع ليعدل التسليحات ما أنه ترفع هذا في التشهد رفعها التشهد التشاهد في الصلاة نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل يوجد من الرقاة من يقرأ على المرضى آيات محصوصة من القرآن الكريم كان يقرأ على المصاب بالعين ويكرر قوله تعالى عين جارية ويقرأ على من تقل رغبته في أكل الطعام ويكرر قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ويكرر على من يشعر في ألم في رقبته بقوله تعالى فك رقبه فما حكم ذلك هذا لا مناسبة له هذا اختيار لا مناسبة له هذه الايات لا تتناسب مع ال عين الجاريه اللي يقع على المصاب بالعين ما له مناسبة عين الجاريه هذه جنة لكن سورة سوره الفلق هي المناسبه من شر حاسد اذا حسد سوره الفلق وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم هذه ايضا مناسبه فيؤتى بالايات التي التي فيها ذكر الاصابه بالعين مع الاحاديث والادعيه الوارده في هذا اما ان ياتي بايات لا تناسب اختارها هو فهذا لا لا دليل عليه ولا يف... ولا وليس في محله نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل فك رقبة هذا شيء يجيبه للذي توجع رقبته يعني رقبته منفكة فك رقبة يعني اعتاق اعتاق رقبة من الرقب نعم ما له مناسب نعم السلام الله إليكم الوالد يقول السائل كيف يكون حال المؤمنين الموحدين في يوم القيامة كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن المتقين في جنات وعيون ولا آية حالهم يوم القيامة. وتسهل عليهم الأهوال يوم القيامة. تسهل عليهم الأهوال يوم القيامة. خلاف المشركين والكفار فإنهم يقعون في الأهوال الشديدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل كيف يكون الرد على من يزعم أن علماء السنة وأهل الحديث قد انقرضوا في هذه الأزمنة ولم يبق إلا أهل الآراء واليقسة. نعم الميدان موجود دوروا لنا من المحدثين المؤهلين دوروا لنا أحد ما فيه إلا ناس يطالعون في الكتب ويجيبون ما قرأوا قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ قد يكون فهمهم صحيحا وقد يكون فهمهم خاطئ. فما بقي ما في ما نعلم يعني ما نخيط بالناس لكن فيما نعلم أنه ما بقي من المحدثين بالمعنى الصحيح ما بقي أحد هاتوا لنا نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين الهدية والهبه لا فرق بينهما إلا أن الهدية قد يكون يراد بها يراد بها هدية الثواب أن يرد عليها أكثر منها خلاف الهبه لا يقصد منها ذلك نعم. أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل لي أخت تصلي ولكنها لا تلبس الحجاب الشرعي وفي بعض الأحيان تغضب غضبا شديدا وتصرخ في وجه والدي وتهددهم بالضرب فما نصيحتكم لهذه الأخت وبماذا توجهوننا وهل يجوز لنا أن نرقيها ووالدي لا يريدون أن يستعملوا معها القوة خوفا من أن تهرب من البيت هذه عندها خير وعندها شر كونها تصلي حافظ على الصلاة هذا خير كونها تصرخ بوجه والديها وتسيء إليهم فإن كان هذا باختيارها فهذا معصيه عقوق عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وإن كان هذا بغير اختيارها كما ذكرت أنها مصابة تحتاج إلى رقيه فانها لا تؤاخذ لأنه بغير اختيارها نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل لي أخ يعيش في فرنسا ويريد الزواج ولكن في تلك البلاد يقدمون العقد المدني على العقد الشرعي وهو يسأل هل يجوز له أن يعقد في تلك البلاد بالعقد المدني أولا قبل العقد الشرعي المسلم لا يعقد إلا العقد الشرعي والعقد المدني أنا لا أعرف لكن المسلم يعقد العقد الشرعي ولا تخل له المرأة إلا بالعقد الشرعي نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس عندما تكلفه بعمل معين ثم تحرصه على هذا العمل يقول وكل الله فهل هذه اللفظة صحيحة؟ ما بالتأكيد يعني لا ما بالتأكيد يعني توكل على الله فقه أني سأحصل أو سأقوم لهذا العمل؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز صيد الحمار وكذلك شراؤه وبيعه؟ صيد الحمار؟ حمار الوحش؟ نعم. صيد الحمار؟ حمار الوحش؟ نعم. وما حمار الأهل هو حرام لا يجوز صيده هو. ليس من الصيد ولا يحل الصيد إن كان قصده انه إذا نفر الحمار الأهلي انه يستعمل معها الشيء الذي يمسكه الشيء الذي يمسكه للناس فلا بأس بذلك أما إن كان قصده ان حكمه حكم الصيد لا حرام ولا يكون حكمه حكم الصيد وأما بيع يجوز بيع الحمار يجوز بيع الحمار الأهلي <تسجيل> نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز أكل, أكل الحمار الوحشي؟ نعم. يقول احصلي عليكم هل يجوز أكل الحمار الوحشي؟ هل يا سأل غريبة؟ نرى الوحشي يصاد ويوكس. صاد وإن أدرت وهو حي يجك وإن مات بالصيادها يحل ويوكس. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة مات جنينها داخل بطنها وهو في الشهر الرابع فما الأحكام المترتبة على ذلك من حيث دفن الجنين والصلاة عليه وطهارة المرأة وصلاتها إذا تم الجنين أربعة أشهر في بطن أمه فإنه تكون قد نفخت فيه الروح فإذا سقط بعد أربعة اشهر فإنه يعامل معاملة الجنائز يغسل ويكفن ويصلى عليه معاملة الجنائز في نفخت فيه الروح أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف هل يلزم المصلي؟ أن يستوفي كل وقت الكسوف أم يصلي ما تيسر له ثم يلزم المسجد للذكر والاستغفار حتى ينجلي ذلك يطيل الصلاة يطيل الصلاة حتى ينجلي الكسوف يبدأ مع بداية الكسوف تبدا الصلاة مع بداية الكسوف تنتهي مع نهايه قوله صلى الله عليه وسلم صلوا حتى انكشف ما أبيكم إذا رأيتموه اي الكسوف فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم فوقت صلاة الكسوف هو وقت الكسوف بداية ونهاية لكن لو قدر أنه سلم يظن أن الكسوف قد انجلى تبين أنه باقي ما انجلى أنهم يستغلون بالاستغفار والدعاء ولا يعيدون الصلاة يكررونها مرة ثانية نعم صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل أسمع بعض المصلين عند الانتهاء من الصلاة يقولون من ضمن الأذكار رب قني عذابك يوم تبعث عبادك فهل لذلك اصل اسمع يقول رب قني عذابك يسمع بعد صلية يقول اسمع بعض المصلين بعد الانتهاء من الصلاة يقولون من ضمن الأذكار رب قني عذابك يوم تبعث عبادك يقول فهل لذلك أصل وما حكم المداومة عليه بعد الصلاة هذا دعاء صحيح هذا دعاء صحيح لا بأس به لكن لا يداوم عليه لا يداوم عليه لا يداوم إلا على الأذكار الواردة أما والأدعية الواردة أما الدعاء الذي لم يرد فيه بعد الصلاة تخصيصه فإذا قاله مرة أو بعض المرات لا لكن لا يداوم عليه لا. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس اليوم ينادون بمنع زواج الصغيرات من النساء ويطلبون أن يكون حد سن الزواج الادنى ثمانية عشر سنة فما رأيكم في ذلك هذا قول باطل رده الكتاب والسنة والإجماع فيجوز أن تزوج الصغيرة إذا كان هذا من حظها وأصلح لها يجوز أنت ليس للزواج المرأة سن معين والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت عقد عليها وبنت ست سنين دخل بها وبنت سن صغيرة والله جل وعلا قال وأنفحوا الأيام منكم هذا مطلق لم يحدد سن للزواج لا للزوج ولا للزوجة لم يحدد ما دام أنه ايم ليس المتزوجا فيزوج حماية له فتحديدهم الزواج بالسل هذا قول باطل ولا دليل عليه وهذا تعطيل للزواج في الحقيقة هم يريدون يعرقل الزواج هذا من جملة ما يعرقلون به الزواج نعم أصل الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يؤخذ هل تؤخذ الأحكام الفقهية من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أم يترك نظرا لأن مذهبه يقوم على الرأي ولا يعتمد على الدليل وخصوص أنه رمي بالإرجاء يا أخوان اتركوا الآئمة لا تتعرضوا لهم هو حنيفة من شبار الآئمة وهو أقدم الآئمة الأربعة وهو من أتباع التابعين بعض العلماء يقول من التابعين أدرك الصحابة لكن الصحيح أنه لم يدرك الصحابة وإنما أدرك التابعين فهو من أتباع التابعين رحمه الله وهو فقيه والفقه هو الفهم في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إمام جليل ولكن هو وغيره يجتهدون يصيبون ويخطئون فيأخذوا من اجتهادهم وفقههم ما يوافق الدليل أبو حنيف وغيره يأخذ من اجتهاده مواقف الدليل، ليس هذا خاصا بابي حنيف. كان يكتبون إنه رمي بالأرجاء وقالوا، وش اللي بعث لهذا تبعث هالامور هاي هالو. في جانب إمام جليل من أئمة المسلمين. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد هذه سائلة من فرنسا تقول زوجي ثار كل الصلاة. و... نعم. صلى الله عليكم هذه سائلة من فرنسا تقول. زوجي تارك للصلاة ويستهزئ بالدين فهل يفسخ الزواج وكيف طريقة الفسخ؟ علما بأنني اعيش في دولة كافرة الزواج إذا تم وانعقد ما يفسخ إلا على يد الحاكم الشرعي على يد الحاكم الشرعي ينظر فيه ما كل يفسخ الزواج إلا القاضي. نعم السلام عليكم سماحة الوالد تقول السائلة امرأة طهرت من حيضها قبل المغرب فهل تقضي الظهر والعصر أم تقضي العصر فقط امرأة ما عليكم تقول امرأة طهرت من حيضها قبل المغرب فهل تقضي الظهر والعصر أم تقضي العصر فقط نعم لا تقضي الظهر والعصر لأنها طهرت في آخر وقت الصلاتين لأن الصلاتين وقتهما واحد عند العذر وقتهما عند العذر وقت واحد المغرب والعشاء والمغرب و... والعشاء والظهر والعصر عند الضرورة وقتهما واحد طهرت في آخر وقت الأخيرة صلت معها الأولى بحكم الجمع بين الصلاتين. نعم. صلى ليكم سماحت الوالد يقول السائل يقول بعض الناس اختلاف العلماء رحمة فهل هذه المقولة صحيحة؟ الاختلاف ما فيه رحمة الاختلاف عذاب والفرق عذاب والرحمة في الاتفاق والاجتماع ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه يعني فلم يختلفوا الذين رحمهم الله لم يختلفوا فالاختلاف مذموم ولكن الاجتهاد إذا كان الاختلاف اختلاف اجتهاد هذا يمضر ما قام عليه الدليل ويوخذ به ويترك ما خالف الدليل نعم إحساا الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز لمرأة أن تسافر لوحدها من جدة إلى الرياض لأن زوجها مقيم في الرياض وهي تدرس في جدة هل يقول إحسا الله عليكم هل يجوز لمرأة أن تسافر لوحدها من جدة إلى الرياض لأن زوجها مقيم في الرياض وهي تدرس في جدة علما بأن مدة سفرها في الطائرة ساعة أو ساعة ونصف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم فأنت تقول يحل لها والرسول يقول لا يحل هذا لا يجوز لا تسافر إلا مع محرم في الطائرة في السيارة على الدواب على قدميها الحديث مطلق ما حدده بمركوب خاص حديث عام لكل زمان وكل مكان والمحرم فيه مصلحة للمرأة وصيانه للمرأة وحماية للمرأة في الطائرة وفي غيرها فلا نخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليلات باردة قولت سفر قريب والمرأة مع جماعة وما أشبه ذلك ونعارب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليمنى أن تساهل الله ومعها محرم مطلق ما استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا والمرأة تحتاج إلى المحرم وهي في الطائرة وهي في السيارة وهي مع جماعة جماعه هم محارم لها هم محرم لها نعم إن شاء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الواجب على طالب العلم بيان خطر الرافضة وعدوانهم لأهل السنة في المساجد ووسائل الإعلام إذا حصل منهم ضرر أو حصل منهم مخالفة فيرفع بأمرهم إلى أولاة الأمور يرفع بأمرهم إلى أولاة الأمور يمنعون الضرر نعم وعليكم سمحه الوالد يقول السائل هل البسمله من الفاتحه وهل لا بد من قراءتها في الصلاة عند قراءه سوره الفاتحه الصحيح ان البسمله هي مستقله ليست من الفاتحه ولا غيرها من السور الا ما جاء في سوره النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض آية من سوره النمل أما ما عدا ذلك فهي ايه مستقله من القرآن وليست من الفاتحة فالاتيان بها قبل الفاتحة أو قبل غيرها من السور سنه تركها لا يضر ولا يؤثر على الصلاة هذا مذهب الجمهور ومن العلماء من يرى أنها من الفاتحة فعلى هذا تجب قراءتها ولا تصح الصلاة بدونها لكن هذا قول مرجوح نعم صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل أريد استخراج تأشيرة عامل وأنا ليس لي حاجة بالعامل يقول حس الله عليكم أريد أن أستخرج تأشيرة عامل وأنا ليس لي وأنا ليس لي حاجة بالعامل وإنما قصد المتاجرة بها وعرضها للبيع فما حكم عملي هذا هذا يتبع النظام نظام الاستقدام نظام العمل وهم لا يسمحون بأخذ التأشيرة إلا لمن يريد حامل يشغله عنده لا يسمحون أنك تجيب عامل يتشغله عند غيرك وتاخذ عليه دراهم لا يجيزون لك انتبيع التأشيرة يقول له مخالف للنظام نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان طالب العلم يرجح مسألة من المسائل وهناك من العلماء من أفتى بغيره والفتوى على خلافه فهل إذا سئل عن هذه المسألة يجيب بقول العلماء أم بقوله وهل تبرأ الذمة بذكر فتوى غيره وهو يرجح عكسها من المسائل الاجتهادية إذا كان أنه منها ترجيح يعرف الدليل ويعرف الترجيح ويقارن بين الأقوال عنده أهلية لهذا فيفتي بما ترجح الذي ولا عليه من الناس. يفتي لي ما تبرأ ذمته الا بهذا يفتي مما ترجح لديه بالدليل ولا عليه ان فلان اكتب فلا وكذا السائل يقبل او ما يقبل بكيفه ان تستو بما تبرأ به ذمتك وتبرأ به ذمت السائل فين قبل فالحمد لله واما قبل فالمسؤوليه عليه نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل ام زوجتي ابي واخواتها يقول هل أم زوجة أبي وأخواتها محرم لي هل يقول أحسن عليكم هل أم زوجة أبي وأخواتها محرم لا لا ما هم محرم لك ما هم محرمون لكم زوجة أبيك محرم لي أبيك كما أنت فليس لك بها علاقة نعم ولا اخواتها أنا ما خواتها ما يحل لي وهم واختهم هل تحلو وأن تجمعوا بين الأختي نعم أحسا الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة إذا جاء الحيض للمرأة بعد دخول وقت صلاة الظهر فهل إذا طهرت المرأة تصلي مع الظهر صلاة العصر نعم تقول أحسا الله إليكم إذا جاء الحيض للمرأة بعد دخول وقت صلاة الظهر فهل إذا طهرت تصلي مع الظهر صلاة العصر لا إذا أدرك اول الوقت وحاضت فليس عليها شيء لأن الوقت موسع وحاضت قبل أن تتمكن من الصلاة والوقت موسع فليس عليها شيء بعكس التي تطهر في آخر الوقت هذه اللي تجب عليها الصلاة وما قبلها وأما من حصل لها في أول الوقت فليس عليها صلاة نعم صلى الله عليه سمحت الوالد يقول السائل يقول بعض الناس في دعائه اللهم اجعلنا من أحبابك وأقرابك يقول هل لفظ أقرابك صحيحة؟ لا لا من أقرابك من أحبابك؟ نعم أو من المقربين عندك؟ لا بس اما من أقرابك؟ يعني تكون قريب لله من أقاربه؟ إلا إن كان قصدا من أقرابك يعني القريبين منك؟ هذا له معنى صحيح أما إن كان من الأطراب يعني من الأقارب هذا لا يجوز نعم الله سماحت الوالد يقول ولكونه أن... لفظا مجملا يتجنبه نعم صلى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز إهداء الكافر هدية تاليفا لقلبه يجوز يعني الكافر الهدية ويجوز للكافر أن يهدي للمسلم ويتقبلها المسلم الهدايا ما فيها مانع كانت من الأموال المباحة ما فيها مانع بين الكافر والمسلم وبين المسلم وأخيه المسلم نعم أحسى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز, الدعاء هل يجوز الدعاء بقول بعضهم اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي إليك فكن اللهم شفيعي لديك هذا ما ورد به دليل لا يدعو إلا بدعاء ثبت بالدليل أو يوافق ما ثبت بالدليل وهذا الشيء ما توسل بك إليه ما هو هذا؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ظهر عند الناس ما يسمى بعلم البرمجة اللغوية العصبية فما حكم تعلمها ودراستها؟ لا أعرفها ولا أدري عنها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الصلاة على الميت؟ صلاة على الميت فرض كفاية لا بد منها لكن إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل زوجتي لا تخرج منها القصة البيضة فكيف تعرف الطهر؟ تعرفه بالنشاف إذا نشف المخرج ولم يخرج منه شيء فإنه قد طهرت. نعم. الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة انتشر بين أوساط النساء بعض الألبسة التي نرجو من فضيلتكم بيان حكمها الأول بنطال طال تلبس أعلاه ثوبا إلى الركبة أفوق الركبة بقليل ويسمى البنجابي تلبس المرأة ما يلبسه نساء البلد إذا كان سافرا ومباحا فلا تخالف ملابس البلد لا تخالف ملابس البلد، لأن هذا يكون شهرة، مع أن الملابس ال المستوردة لا يؤمن أن تكون وافية بالمطلوب والفسد. أتلبس ما تلبسه نساء المسلمات في البلد؟ نعم. صلّا عليكم سمعت الوالد تقول ومن ذلك. أن بعضهن يظهرن العاتقين وجزءا من الصدر والظهر اسال الله العافية هذا لا يجوز أن تبرز شيئا من جسمها عاريا صدرها ظهرها عبدائها أو شيء من جسمها عند الرجال هذا أشد أو عند النساء ما تبرز ولا تظهر إلا ما جرت العادة بكشفه عند المحارم وعند النساء عند المحارم وعند النساء ما جرت العادة بكشفة الوجه والكف والكفان والقدمان وشعر الرأس هذا عند النساء وعند الرجال المحارم لا بأس بإظهاره لأنه ليس فيه فتنة نعم أحسى عليكم إليكم الوالد تقول ومن ذلك قطعة صوف أسود يلف عليها الشعر نعم تقول قطعه صوف اسود يلف عليها الشعر اذا كان هذا من باب التزوير وان هذه القطعه يشتبه انها من شعر الراس وهي ليست منه هذا لا يجوز فيه تدليس وفيه تلبيس واذا كان القصد انها تجمع شعر الراس الى خلفه وتشده بحيث يكون حجمه مثل حجم راس آخر كان لها راسين هذا والكاسيات العاريات رؤوسهن كاسنمه الوقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها المراه تصلح شعرها وتستره عن الرجال وتتجنب هذه المحدثات وهذه المستورادات نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول, يقول السائل هل من السنه ان اختن ابنتي ختان الم... الاناث سنه اما ختان الذكور هذا واجب لكن لا تختنها ايه وهي, وهي ما تحسن لازم يكون فيه عند الحتانه العارفة بالختان نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل سمعت كثيرا عن فتنة المسيح الدجال فهل لا حدثتنا عنها هذا بالاحاديث الصحيحه مسيح الدجال ونستعيد منه في الصلوات الاخير للأخير وهي فتنة عظيمة يهلك بها أمم والعياذ بالله ولا يسلم منها إلا القليل لأنه يأتي بأشياء غريبة جدا تغر الإنسان لضعيف الإيمان تغره وقد يتبع الدجال والعياذ بالله إن قاد له ففتنته عظيمة وما من نبي إلا حذر أمته الدجال وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لان فتنته عظيمه نعم نسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف السبيل الى المحافظه على قيام الليل اول شيء النيه اذا نويت هذا وعزمت عليه وعودت نفسك عليه فان هذا يعينك على قيام الليل تعتادك ثانيا النوم مبكرا تنام من اول الليل من اجل ان تقوم في اخره ثالثا تجعل عندك منبه في الساعه مثلا إذا حان الوقت الذي تريده ينبهك على القيام نعم أحسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يعتبر بقاء اختي زوجتي عندي في البيت عده ايام وابنائي صغار وقد تخرج امهم من البيت فهل يعتبر بقاؤها في البيت خلوه محرمه اذا كان هي ابناء والابناء يميزون من المميزين تزول بهم الخلوه والخروج اذا كان خروجا طويلا مثل المدرسات يروح درس ولا يسافر الى المدارس بعيده او يدرس في بلاد بعيده تأخذ ساعات لا ما يصلح هذا لكن إذا كان خروجها يسير وترجع مع وجود أحد في البيت تزول به الخلوة لا ما نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تدرس الطب في الجامعة التي فيها اختلاط للضرورة ما فيها ضرورة يا أخي لا تدرس بالاختلاط ما, ما فيها ضرورة وهذا ليس مما يبيح الاختلاط المحرم نعم. صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن أسأل الله تعالى منزلة الصديقية؟ ما في مانع لكن ما تكتفي بالدعاء بل تأخذ صفات, صفات الصديقين. تلزم الصدق ولا تكذب. تلزم الصدق دائما ولا تكذب هذا الصديق ما يحصل منه كذب ابدا لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أما أنك تدعو أن الله يجعلك من الصديقين ولا تكتص في صفاتهم فهذا لا ينفعك شيئا صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الوصية التي توصون بها طلاب العلم؟ في زمن تلاطم الفتن والشبهات نوصيهم بالتمسك بدينهم والحذر من الفتن ومن دعاه الضلال والأفكار الخبيثة تجنب الجلساء السيئين اختيار الجلساء الصالحين ولزوم لزوم جماعة المسلمين في المساجد في المدارس في المدارس الاعمال التي يجتمعون فيها لزوم جماعه المسلمين ولا يكون مع الناس المنعزلين او الناس المختفين في يمكن لا يظهرون للناس يحذر من هذا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل لبست جوربا في الصباح ثم مسحت عليه عند الوضوء لصلاه الظهر وعند صلاه العصر لبست جوربا آخر فوقه فهل يجوز لي المسح على الفوقاني؟ لا إذا بدات المسح على الجورب ثم لبست فوقه ثاني فإنك تمسح على الأول الذي بدأت المسح عليه إذا بدات المسح عليه ولبست عليه غيره فلا تمسح على الفوقاني تمسح على الأول الذي مسحت بدات المسح عليه نعم انتهى والله الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين